طيب إلى الكلام على الوسطية وسط بين غلو ودفو وسط بين أهل أهل آه وسط بين الخوارج وبين المرجعة بين القدرية وبين الجبرية وقفنا عند قوله جل, جل في علا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا وأيضا في قوله جل فعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وفي قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ, ولداً وخلق ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا تكلمنا بأن المصنف رحمه الله تعالى نرى بأن بأنه أراد أن يبين لك وينوع لك حتى تعتقد اعتقاد السلف الصالح كأنه يقول وأن الجادة أن تكون على عقيدة هؤلاء الأخيار الأبرار الذين استفاهم الله جل في علا لزحبة نبيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات إما في الكتاب وإما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهنا ما زال المصنف يأتي بالآيات التي تثبت لك صفات الله لفعلها سواء الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية ونوع في ذلك على هذه الآيات من أجل أن آه تعلم, آه من أجل أن تعلم كيف الفرق الواسع والبون الشاسع بين أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في ربهم جل في علاء وبين أهل البدعة والضلالة كم ضلوا كم خسروا كم يعني تنكبوا الصراط وأيضا أتى بعد الصفات الثبوتية أتى بالصفات المنفية تأديبا لنا وتعليما لنا كيف أدى بالقرآن عندما ذكر الصفات الثبوتية ونره قد فصل فيها وبينها تم البيان وعند الصفات المنفية فإنه نفاها عن الله دل فعله إجمالا أدبا وأيضا وليس ذلك على الإطلاق بل إجمالا أدبا ثم بعد ذلك لابد من إثبات كمال الضد ثم لابد من إثبات كمال الضد لأن النفي المحض لأن النفي المحض فإنه لا لا يكون فيه كمال وصفات الله دل فعله كلها كمال وجلال وبهاء وعظم ما زال المصنف يأتينا الآن بصفات النفع من أجل أن يبين لك كيف كان السلف الصالح يعتقدون في ربهم جل فعلا ينفون حين, حين, حين نفى الله جل فعلا وأيضا يثبتون حين أثبت الله جل فعلا لأن الأصل العام والضابط العام الصفات الله توقفية صفات الله توقفية النص هو الذي هو الذي يثبتها أو هو الذي ينفيها لذلك لما, لما تأتي الصفات التي يخبر بها عن الله جنف علال أو يسأل هذه صفة صفات الله أم لا لابد أن نقول بأن بأننا نتوقف فيها كالأذن مثلا إذا قالوا أليله أذن ليس لك أن تنفي وأيضا ليس لك أن تثبت لما لأن النفع لابد لهم توقيف ولأن الإثبات لابد لهم توقيف هكذا كان اعتقاد السلف لسيما وأن الله قد خط خطا في كتابه إن صح التعبير بأنه قال ولله الأسماء للحسنة فادعوه بها وذروا الذين يرحدون في أسمائه شوف لما قال وذروا الذين يرحدون في أسمائه كانت مجملة وجاءت مفصلة حين قال ولا تقف ما ليس لك به علم وقال وأن تقولوا على الله ما لا, ما لا تعلمون ولذلك قال الله جل في لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فحين النفي لا بد من أثر لا بد من دليل وحين الاثبات لا بد من دليل هنا في النفي أيضا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذه الايه قد تضمنت صفات الاثبات وصفات النفي هل أحد ممكن يشير علينا كيف ذلك قلت في الآية قل وقل الحمد لله الذي لما اتخذ ولده ولم يكن له شريكه في الملك ولم يكن له وليه من الزل وكبره تكبيره جمعت بين صفات الإجبات وصفات النفي كيف ذلك هذا السؤال جيد جيد حريص جيد الله أكبر جزيت الجنة سلف توقعت ذلك منك سريعا مع أنك تباطأت في الإجابة لكن الإجابة سديدة جدا ولم يقول خلي الحمد لله الحمد ما ماذا معناه ماذا الحمد الحمد هو الثناء الحسن على صفات الجلال والبهاء والكمال والجمال والعظم هذا أول ما يكون نعم ممتازة مع عبد الرحمن أيضا سكاينة أتت بنفس الإجابة المطلوبة مع زيادة ممتازين الحمد لله إن شرح لذلك نعم هنا قال قل الحمد لله الحمد هو الثناء الحسن الحمد هو السناء الحسن على الله جل جل في علاء باللساني وبالقلب مع التعظيم والمحب مع التعظيم والمحب والحمد على صفات والحمد على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم فأنت تحمد الله جل في علاء لأنه كريم لأنه جواد لأنه كريم لأنه رحيم لأنه عزيز لأنه قدير فتحمد الله على صفات الجلال والكمال والبهاء والعظم بالثناء الحسن باللسان وبالجنان مع المحبة والتعظيم لذلك قال وقل الحمد لله الحمد لله يتضمن الله اسم الله الأعظم فالحمد له بأنه له الاسم الأعظم الذي إذا سؤل به أجاب وإذا دعى, إذا دعي به أجاب وإذا سؤل به أعطى وهو يتضمن صفات الإلهية فكما قلنا أن المقصود الأعظم من خلق الخلق هو تحقيق, تحقيق الألوهية وإلا فأهل الكفر قد حققوا ربوبية وإن كانت مدخولة لكن أصل الربوبية حققوها والمنازعة, والمنازعة الحق كانت على الإلهية أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب ينازعون في إلهية الله لا في علا لا ينازعون في ربوبية الله لا في علا ولا في والصفات وإن كانوا قد ألحدوا في الأسماء والصفات. لكن اثبته الله جل في علاه اثبته لله جل في علاه واقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هنا لم يتخذ ولدا هذه صفات النفي صفات النفي الله لم يتخذ ولدا واقول الحمد لله فالحمد كله لله في علاه الثناء الحسن فانت الثناء الحسن قال اقول الحمد لله الواحد الاحد الذي تاله القلوب محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا والحمد والشكر الفرق بينهما بأن الشكر على الإنعام والحمد على صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمة إذن الشكر أيضا على صفات الأفعال والشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب والحمد يكون باللسان وبالجنان قال الله تعالى عملوا آل داود شكرا قال الشاعر أفدتكم النعماء مني ثلاث يدي ولساني والضمير المحجبة ذلك قال الحمد لله على الهيه الله ووحدانيه الا لله فعلاه وقلنا كل اسم يضاف الى الله الى اسم الله الاسم يكون صفه له كل الحمد لله الذي لم يتخذ او يخبر لا يخبر عن الا لله فعلاه انه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك لم يتخذ الحمد لله الذي لم يتخذ لم يتخذ ولدا هذا هذا اصل اصيل في الرد على اهل الكفر والعناد وأهل العصيان قل الحمد لله قل يا محمد وأمتك لابد أن تقول الحمد لله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا رد على اليهود ورد على النصارى الذين يسبون ربهم جل في علاء وينسبون له الولد كما كان مشرك العرب يسبون الله جل في علاء ينسبون له البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فاليهود قال عزير بن أستغفو ابن استغفوا نسبوه ابنا لله والنصارى نسبوا عيسى ابنا لله دالة فعلاء فالله في فعلاء يقول محمد عليك أن تحمد الله وعلى الأمة التي وفقها الله دلى وعلى أن يحمد الله أنهم ما تنكبوا الصراط كاليهود ولا النصارى ولا كالمشركين ولا كالمجوز قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وهم قد قد قالوا بأن عزير ابن الله وقال, وقال عيسى كذلك لذلك فإن الله في عرصات يوم القيامة يقول من كان يعبد أحدا فليتبعه فمن كان يعبد الشمس كورت وتساقط الشمس إلى أن جاء لأهل الكتاب فقال من تنتظرون قالوا ننتظر ربنا ثم ذكروا عذيرا فقال كذبتم ونسبوه لله ولدا فقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا تداعب كل الاله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ثم يزجون الى نار جهنم يمسل لهم جني بصوره عذير عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلامات <تصفيق> فيتسقطون في نار جهنم وايضا الذين زعموا بان عيسى نسبوه ابنا لله دلفعلاه يكذبهم الله ويقول من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا وانسبونه ولدا وانسبونه ولدا لله فيقول الله مكذبا كذبتم ما الله من ولد وما كان معه من إله لذلك أنت ترى كثير من القرآن يؤكد على توحيد الله جل في علام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله أن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أماته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن جنت حق وأن النار حق فتحت له باب الثمانية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وأنت تعلمون بأن المرء يتخذ الولد للحاجة والإعواز والفقر والله هو الغني الحكيم والله هو الغني الحليم والله دل في على كل شيء قدير قال الله دل في علاء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وقال مبينا جبروته ومبينا قوته قال الله دل في علاء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا حاجة ولا ضعف ولا ولا إعواز قال الله جل في علاء يا عبادي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو الغني الحليم سبحانه جل في علاء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني فيتخذون الولد لضعفهم ولقطع أيضا يعني قطع النسب وعدم الذكر بعدم الولد فهم الناس أحعد ما يكونون إلى الولد ولذلك أنت ترى العقيم العقم فيه نقص والله جل في علاء لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاء ولم يتخذ صاحبه وكان ذلك كمال ففي العبد ليس بكمال لذلك ليس كل القاعدة الأغلبية على قياس الأولى فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية فالغرض المقصود أنه قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يتخذ ولدا رد على يهود النصارى وبيان لغنى الله للفعلاء وأن الله على كل شيء قدير وأن الله له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك هذا رد على المشركين على المجوس الذين المنوية الذين كذبوا وقالوا بأن, بأن للظلمة خالق وأيضا للنور خالق فرد الله عليهم هو إله واحد ولذلك قال الله تعالى في ذلك التمانع قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والله دل في علا يرد على هؤلاء المشركين الذين, الذين يتخذون أندادا مع الله دل في علا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. سبحانه كبيراً قال الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك والملك كله بيده يؤتيه من يشاء وينزع من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الزل، فهلا يحتاج لأولياء، لكن هنا لابد أن نفرق، لأنه لما قال، ولم يكن له ولي قيادها, قيادها بقوله، ولم يكن له ولي من الزل، فهذا تقييد، هنا هو قيادها، فلم يكن له ولي من الزل، إذن هو له أولياء، وليسوا بهذا الوصف، لأن الله جل في علاء اتخذ أولياء قد قال الله جل في في الحجز القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه نعم وأيضا قد قال الله جل في علاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الموالات موالات الرحمة والإحسان وأيضا هي الموالات التي يحتاجها العبد فالله وليه الذين أمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور وهم أوليائه, أوليائه يحبون من أحب ويحبون ما أحب يعملون برضا سبحانه وتعالى ينؤون بأنفسهم عما يغضبوا فهنا قال ولم يكن له ولي من الظل فإنه من اتخذ وليا من الظل اتخذه لفقره لحاجاته لشدة إعوازه إليه ولم يكن له ولي من الظل ولذلك قال الله تعالى خاتما قال وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما من قول هؤلاء الظلمة الكفرة الفجرة الذين ليلة نهار صباح مساء يسبون الله يدعون له الولد ينسبون له الولد وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما ولذلك أنكر الله على اليهود نصارى حين قال ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارة ففي الآية عظيم المسائل ففي الآية فيها الحمد لله سبحانه وجل في علاء والأمر بالحمد والحمد أثناء الحسن على الكمال والجلال والباء والعظم وأيضا فيها لفت الانتباه إلى أن الأصل في هذا الباب من المنازعة هو تحقيق الانفراد في العبادة تحقيق الإلهية قال الحمد لله الذي لم يتأخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وفيها بيان, بيان غنى الله في وبيان عزة الله جل في علاه لم يتأخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيره وقال الله جل في علاه يسبح لله ما في السماوات أو في الأرض له الملك ولو الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يسبح لله ما في السماوات يسبح عن ينزه يسبح سبحان مفعول مطلق معناه, مع معناه ينزه الله عن الشريك وأنزه الله عن المعين وعن الظهير و و و وأنزه الله عن الأندات قال يسبح لله ما في السماوات ما من الأسماء المبهمة صيغة عموم ما من الأسباب المبهمة فهي على صيغة العموم والمعنى كل من في السماوات ومن في الأرض العلماء يقولون يقول الله دعوال يسبح تعليما لنا بتسبيح الله جل فعلها وأنها من أجل العبادات وأن النبي كان يسبح ربه دوبر الصلاة وعند السجود وعند الركوع فقد أمرنا بتسبيح الله جل ادل في علا يسبح لله ما ما في السماوات كل من في السماوات يسبح الله ادل في علا اطت السماء وحق لها ان طقت ما من موضع يعني ما من موضع اسعين او اصبع الا وملك راكع او ملك ساجد كلهم يسبحون الله عملا عباده لله ويسبح الله ما في السماوات وايضا يذكرون الله كثيرا وهم قد الهمهم الله التسبيح فهم يتعبدون لله الهاما قال يسبح الله ما في السماوات وقدم السماوات لشرفها وأيضا لشرف ساكنيها فإن الملائكة قد وصفهم الله وصفا له الرفعة في كتابه حين قال كرام بررة حين قال الله جل في علا كرام بررة اللهم اجعل الملائكة صاحبنا يا رب العالمين اللهم اجعل الملائكة تصاحبنا في هذه المجالس اللهم أمين يا رب اللهم, اللهم أمين إن شاء الله نكتب و الله يذكرنا عنده في الملائكة الأعلى في السماء غفر الله لنا على ما يقع منا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض أيضا ما على العموم فما على العموم عامة والمعنى كل حجر وشجر وجن وإنس وكل من في البحار والأنهار والأشجار والثمار يسبحون بحمد الله دل فعلها قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما فهم يسبحون بحمد ربهم دل فعلها تنزيها من كل نقص ومن كل عيب مع التنزيه إذبات صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة والتسبيح قد يكون بلسان الحال وبلسان المقال والحق بأن الجمدات الجبال والرمال والأشجار والأحجار والثمار والبحار والأنهار وكل, ما ما وكل من في من في البحار والأنهار والأرض والجبال كل من فيها يسبح بحمد الله جل جل في ultra قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا وأيضاً كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكل حجر وشجر يسبح بحمد ربه حتى الحيتان في البحر يسبحون بحمد الله إلا الله في علاء يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك لأنه الغني القوي القادر القدير سبحانه إلا الله في علاء وهذا أتخاذ أهل السنة والجماعة له الملك خلافاً لهؤلاء أصحاب الطرق الذين يقولون بأن الأولياء قد يملكون مع, مع ملك الله دل في علاه ويعلمون الغيب والله دل ومنهم من يقول على استحياء أن الله أعطاهم القوة في التحريك, التحريك الساكن في الكون أو إحياء الجنين في وطن الأم كما قال قائلهم بذلك فالله قال له الملك التقديم والتأخير للحصر والقصر الملك كله لله دل في علاه ولذلك الله, الله يوم القيامة عندما يحشر الأولين والأخير والأخيرين ويقبض السماة العرض بيده ويقول أنا الملك أين الجبرون أين المتكبرون أنا الملك لا تسمع إلا همسا قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يعني الحمد كله كما قلنا التقديم والتأخير حصر وقصر وفيها الامتلاء فله الحمد بالسناء الحسن وله الحمد يحيي ويميت يبقى له الحمد له الحمد على التسبيح على أنه خلق الخلق يسبحونه وكل مخلوق يحاكي الآخر كل مخلوق يحاكي الآخر ان وجده يسبح يسبح وهذا تعاون على البر والتقوى قال له يسبح لله ما في السماد وما في الأرض له الملك وله الحمد يحييه المين فيحمد على التسبيح ويحمد على قوته وقدراته على الإحياء والإمات وإلا لا يصح أن يكون ربا كما بدأنا أول خلق نعيده يخرج الحي من الميت ويخرج الميت, الميت من الحي يحيي ويميت سبحانه قال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يحيي ويميت وهو على كل شيء قديس ما زال يأتينا بالصفات صفات الإثبات والكمالات وصفات, وصفات النفي التي يثبت معها كمال الضد نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة وجوب الحمد لله على توحيده يعني على أنه واحد وذلك قال الله جلال ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا الحمد لله فضل أولياء الله وجوب تنزيه الله لفعله اللي عن كل نقص وعيب الربوبيه تستلزم الالهيه الربوبيه تستلزم الالهيه وهذه فائدها الثالثه لو في سؤال اتفضلوا حتى ندخل على السنن الاخت الفاضله تقول بالنسبه لسؤال متعلق بالعده التي يمكن ان تدوم اربع اربع سنوات أقصى مد الحامل الممثلة لها كان أمر على الندرة فكيف تم ترتيب الحكم والنادر لا حكم له سؤال جيد جدا في هذا الباب هم يقولون الآن على الحيطة هم يقولون غلبوا الحيطة في ذلك من اجل التأكد من براءة الرحم خشية اختلاط الأنساب هذه وجهة النظر عندهم في هذا الباب